يَقُولُ أَهْلَ بَكْتَمَالًا لَمْ يَبْدَ أَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ فَلَقَتْ حَمَلَ عَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَن عَقَبَهُ فَاضْطَرَّ قَبَهُ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ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 عليهم نار مؤصدة